حبك وحبي ص ر ح آ م ا ن ي وهاوى وما بعد عندي سائق اتسمى هوا ما كان بدي تطيرت نسمه ا و ى よし<音声>